جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والسامعين ووالدينا وجميع المسلمين يقول السائل سمعت بعضهم يقول يجوز الكذب لمصلحة الدعوة فما حكم ذلك الكذب لا يجوز الكذب لا يجوز و الدعوة مصلحتها ماضيه بدون الكذب الدعوة بالكتاب والسنة و تذكر الناس يكون بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم وقال الله تعالى إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب وقال تعالى قل هذه السبيل ادعو إلى الله على بصيرة فالدعوة إلى الله عز وجل لا تحتاج إلى هذا الأمر وإنما تحتاج إلى علم بالكتاب والسنة ونصح للناس من خلال كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لكن لما ضعف اهتمام كثير من الناس بآيات القرآن العظيم وحديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام اخذوا يميلون إلى أعمال وتصرفات يفعلونها بزعمهم دعوة إلى الله تبارك وتعالى معرضينها عن نهج الأنبياء وسبيل الذي ذكره الله تعالى في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني يقول هل تعتبر المجاملة بأن أقول لصديقي أني أعزه وأنا لست كذلك فقط للمجاملة هل يعتبر هذا من الكذب لا ليس, ليس كذبا لأن محبتك لصديقك المسلم ومعزته عندك موجودة لأن من عنده الإسلام لا بد أن يكون له حد من المحبة ولا يجوز أن يبغض مسلم بغضا كاملا لا يجوز فالمسلم ف ف يحب على ما عنده من, من إسلام ويبغض على ما عنده من الكفر ما عنده من العصيان أما الكافر فإنه ليس له إلا البغض الكامل فالمسلم لا بد أن أن يكون لك في قلبه له في لا نعم له في قلبك معزة ومحبة وتقدير على قدر ما عنده من الإسلام فإذا قلت أعزك أو أحبك فهذا كلام صحيح لا كذب فيه يقول هل هل يعتبر اقتناء الطيور بأثمان باهظة من الإسراف إذا كان كذلك ففي في إضاعة أموال وفي مباهات وفاخرة فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال نعم أحسن الله ليكم يقول هل هناك صور أخرى لكذب الزوج على زوجته خير الكذب في الألفة وصلاح البيت مثل كذبه عليها بأنه لم يذهب إلى المكان الفلاني وهو قد ذهب إليه لا يكون الإنسان على هذه الحال في بيته لا يتعامل إلا بالكذب ولا يحدث أهله إلا بالكذب وإنما يكتب في في أوقات معينة يحتاج إليها لتنمية العشرة وتقوية المحبة وزيادة الصلة ولا يزيد على على ذلك. يقول السائل هل يعتبر أصحاب المسلسلات والمسرحيات من أصحاب الكذب الذي قررها العلماء في ذلك أن التمثيليات والمسرحيات هذه كلها كذب سواء منها ما كان على وجه ال. الدعابه والتنكيد فهذا في داخل في قوله ويل له ويل له الذي يكذب لأجل أن يضحك الناس أو كان المقصود منها التعليم تعليم الناس ودلالتهم فهذا أمر لا تحتاج إليه الدعوة كما سبق إضاح ذلك وبيانه والشيخ بكر أبو زيد حفظه الله له رسالة حول هذا الموضوع حول التمثيل والاحكام المتعلقة به والشيخ ابن باز أيضا لهم فتاوى عديدة في هذا وغيرهم من أهل العلم الله أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد